ذرتهم أم لم تُذْرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِلِّ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُ وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا, فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 الام يرو كن اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وَإِنْ كل مما جميع لدينا محضرون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 أن اطعم من لو يشاء الله اطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم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 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقها قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي